وَأَنِ اعْبُدُوا نِهَذَا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على استبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشأ ولمس على مكانتهم فمستطاعوا مضيهم ولا يرجعون ومن نعم مرهن كسف في الخلق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 أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضر فلا يحزنك قولهم إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَضْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ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 بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول لو كن فيكون